الَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ خَضَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ منير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 إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اتَّمَسَ بِالْعُرْوَةِ الْمُصْطَفَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا نَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لاتسدور نمتعهم قليلا ثم نظذرهم الى عذاب غليظ ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولوا الله قل الحمد لله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 مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ